ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أخطق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد منى الله جل وعلا على الإنسان بنعم كثيرة ومنن عظيمة خلق الله جل وعلا الإنسان في أحسن تقويم وصوره أجمل تصريب وأنعم عليه بنعمة الجوارح التي يقضي بها حاجاته في هذه الحياة وجعل رب العالمين الإنسانا مخلوقا تصيحا ملطيقا لقد خلقنا الإنسان في أحسان تقوير يا أيها الإنسان ما برك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك خلق الله جل على الإنسان في هذه الصورة العظيمة وامتن عليه بنعم من أعظمها نعمة الكلام والفصاحة والبيان فيعبر الإنسان عما بداخله وما يدور بخاطره عبر لسانه هذه المضغر الصغيرة عظيمة الشأنه رفيعة القدر إن أخلقت فيما أباح الله وأراد الله وتكون حسرة وجرما وخسارة وبالا على العبد إن استخدم هذه المضغة فيما أرم الله جل في أولا والله جل وعلا لما ذكر جملة من النعم من أعظمها نعمة القرآن ربط ذلك بنعمة الفصاحة واللسان والبيان قال رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والكلام أيها الناس سلاح ذو حدين إن استخدم في طاعة الله قراءة القرآن والذكر والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المضنور والسعي في النصلح بين الناس وغير ذلك فيما شرع الله رب العالمين كان الكلام رحمة على العبد وكان نعمة الكلام عند إذن نعمة ينتفع بها العبد في الحياة وبعد الممات أما إن استخدم العبد لسانه في طاعة الشيطان والافتراء والكذب والطعن في إباء الله وترويج الشائعات في فاجرة عليهم قصداً وعمداً والسعي لتفريق جماعة المسلمين ونشر الفساد بين العباد والجذب وقول الزور والغيبة والنميمة وانتهاك الأعراف. وغير ذلك مما حرمه الله رسوله كان ذلك نقمة على صاحبه وأبشر ببواره ودهاب دينه عاجلا قبل الآدل وإن قدا لناظره قريبا وكان ذلك علامة على أن هذا العبد كفر بنعمة الله عليه إذ علمه الفصاحة وأنعم عليه بنعمة الكلام واللسان فاللسان فيه آفتان عظيمتان ومصيبتان خطيرتان آفة الكلام بالباطل أو آفة السكوت عن الحق فمن تكلم بالباطل وسكت عن الحق فقد وقع في مرتع وخير فالله جل وعلا أرم علي أن يتكلم بباطل أو أن يسكت عن حقه وإذا أردت أن تكون شاكرا لنعمة الله جل وعلا عليك في لسانك فأطلق لسانك في تلاوة القرآن والإفتار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والدعوة إلى الله جل وعلا فالله رب العالمين يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فاذا لم تجد ما تتكلم به من الخير فامسك لسانك واقطع بيانك وتامل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت فإن لم تصمت فسوف تصمت اضطراراً أو قهراً والدنيا دول وتلك الأيام داغلها بين الناس قال رجل لسلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصني قال لا تتكلم قال وكيف يصبر رجل على ألا يتكلم؟ قال فإن كنت لا تصبر عن الكلام فلا تتكلم إلا بخير أو أصمت وعن قيل في حديث يرفعه إلى أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى فقال أوصني قال أوصيك بتقوى الله وعليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان كأنه يشير إلى أن من أطلق لسانه سوف يغلب الشيطان ويسلط شيطانا يمشي على الأرض من شكر الله جل وعلا على نعمة الكلام أن يحبس العبد لسانه عن الباطل وعن الآفات فلا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتطفل فيما لا يحسن. ولا يتكلم فيما لا يخص ولا يتكلم في دين الله عن جهل وهوى قل رب العالمين ولا تخف ما ليس لك به علم ولا تخف أي لا تتبع ولا تتحسس ولا تبحث عما ليس لك به علم من أمور الناس وأحوالهم وأسرارهم فلست عليهم رقيبا كيف تتفدع أخبار الناس في أمور أن تجهلها وتخذفهم بالباطل أو تتكلم بالكذب والافتراء إرضاء لمرض في قلبك أو غسوة وغفلة في نفسك أو مرض في عقلك لا لشيء إلا هسدا من عند أنفسهم يقول رب العالمين محذّراً أولئك الذين يتكلمون في دين الله عن جهل وهوى ويسعون إلى افساد دين الله بالكذب والافتراء على الله ورسوله. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب. إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يخلفون متاع قليل. ولهم عذاب أليم وتأمل يا عبد الله قول ربك جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد واعلم أن الكلمة إن لم تكن كلمة طيبة تغرس بها خيرا وتنبت زرعا من الخير والولفة والمودة بين الناس على شريعة الله وعلى دين الله وعلى ما أراد الله سوف تقع أسيرا للكلمة الخبيثة التي هي سبب لدخول النار وهي سبب لسخط الجبار في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبوه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار. أبعد مما بين المشرف والمغرب أي يتكلم العبد بكلمة لا يعرف صدقها من كذبها لا يعرف حقيقتها إنما يسمع من هنا أو يسمع من هناك، يسمع من حاسد أو من حاقب أو معتوه مجنوس أو يتخيل أشياء في ذهنه وعقله، مغضا وحفظا امتلأ في قلبي، فلا تتثبت منها، فينشروها هنا وهنا في المجالس أو على المواقع والمنتديات، وتكون هذه الكلمة سببا في صخر الله جل وعلا، وتكون سببا في أن يزن بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وما أقتراء أولئك الذين يتكلمون بما لا يعرفون، ويهرفون. بما لا يتبينون فيسيئون لعباد الله والله جل وعلا لهم بالمصادر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم الكلمة الخبيثة قد تخبط عمالك الصالح في حديث جندر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لكلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لكلان فإن قد غفرت لفلان وأحببت عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لن يغفر الله لفلان كما يفعل كثير من المسلمين إذا اختلف مع أخي من إخوانه يقول والله لن يغفر الله لك أو يقول فلان هذا لن يدخل الجنة أو لن يعرض على جنة. وهذا والله خول قبيح ومنكر فظيع كيف تتألى على الله تحلف على الله أن يدخل فلانا الجنة أو أن يغفر لفلان فبت وغسر إن كنت من هذا الصنف من الناس تقضي على فلان بأنه من أهل النار من أنت من أنت ومن أنت ومن تكون ومن ستكون كيف تقسم على الحي القيوم أن الله لن يغفر لفلان يقول الله جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه من ذا الذي يحلف علي أن أغفر لفلان ثم يقول الله جل وعلا فإني قد غفرت لفلان هذا وأحبطت عملك أنت فالعبد إذا تكلم بمثل هذا الكلام الخبيث يكون سببا في هلاكه وذهاب أمره وحصول البوار والخسائي عليه في الحياة وبعد الممات الكيمة الخبيثة سبب في الهلاك في الدنيا وفي الآخرة ولذلك يجب على العبد أن يتحسس كلماته أن يحفظ لسانه أن يتخيا الله جل وعلا فيما يخرج من فكاه فان اكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أقبى الناس قولا ومن أشنعهم مسلكا وسبيلا ذلك الذي يتكلم في دين الله بالكذب والجهر والافتراء فيضل الناس ويختاري على دين الله رب العالمين فيكون سببا في الإفساد في الأرض فيكون سببا في إشاعة الفوضى والفساد. وإهلاك الحرث والنسل تخريب البلاد وتضييع العباد وإسالة الدماء كحال شيوخ الفتنة وشيوخ الضلالة الذين سعوا إلى الإفساد في الأرض وأضيل المسلمين وكانوا سببا في هدك الأعراض وسفك الدماء وتخريب الثيار وتنكيه العدو ألا قطع الله ألسنتهم وأدنابهم جاء الرجل من بني إسرائيل إلى رجل عابد ظن أنه من العلماء ظن أن هذا العابد من العلماء فالناس ينخدعون ببعض الناس ينخدعون بأن فلانا يصلي أو أنه يصوم أياما أو أنه يقرأ قرآنا أو أنه كذا وكذا فيظنون أن كل عابد وراكع وساجد وصائم ومنفق يظنون أنه من أهل العلم فيسألونه عن أمر دينهم فيؤسيهم بالجهل والضلال فيكون سببا في هلافهم فلا تخذ عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأل فقال هل لي من تودا قال لا فقتله فأتم به المئة انظر إلى هذا العابد المصلي الجاهل الذي أسى بجاهل بغير علم انظر ماذا ترتب على فتواه في الدين ظنا أنه إذا كان عنده شيء وحظ من القراءة أو العبادة صار عالما يفتي كحال كثير من الموتورين اليوم كان فتواه الضال سببا في قتله هو وفي هلاكه أمشر، فأبشر بالذي يسوءك أيها المُتَرِكَ الذّا أمشر، فقد فتحذ على نفسك ما سيكون سببا في ذهاب ريحك وقصم ظهرك إن استرعت على الله وعلى عباد بالأمسر بسوء العاقبة عاجلا قبل الآجل وإن غدا لناظره لخريف أمشر بما يسوء إن استرعت على الله فريت على عباد الله وسعيت للفتنة والإفساد بين خمس الله فرقت بين المتآخيين وفرقت بين ذوي الأرحام فرقت بين الأحبة فأعلم أن سواد الوجه قريبا سيعتريه وخسار الحال قريبا سيؤويه وذهاب الريح عادلا سيضنيه وإن الله جل وعلا يمن ولا يهمنه فهذا الجاهل الذي أفتى بغير علم كان سنباً في قتل نفسه كحال أولئك الذين أفتىوا بغير علم فكان سنباً في حطور الفقنة والشر والفساد والبلاء في بلاد المسلمين قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه الكلام فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت فإن من نطق ندم ومن سكت سلم فمن نطق وأطلق اللسان في حال لا ينبغي له الكلام فسوف يجني ثمرة كلامه وعاقبة كذبه وافجرائه أما من أمسك اللسان وصبر الصبر الجميل واتصف بالحلم والتحلم ولم يطلق لسانه فيما لا يخصه ولا يعنيه هذا الذي سلم ونجا فما أكثر من ندم إذا نضب وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وقلب مطلق قلب مظلم ولسان يطلقه في إذا بالله فليعلم هذا الصنف أنهم أكثر الناس شقاء وأعظمهم بلاء وكانوا يقولون والبلاء موكل بالمنطق البلاء الذي يقع عليك هذا مرتبط بلسانك فاخفض لسانك وكن مكثرا من الصمت فمن صمت نجا ومن أكثر من الثرفرة والقيل والقال في البيوت هناك النساء خارقات عقلا وخلقا فلا يرمن إلا نفسه وسيندم عاجلا وآجلا الكلام الذي هون منه الناس اليوم كان عند سلف هذه الأمة أمره عظيم كان يحفظون أجسنتهم وكانوا يستعظمون ما يخرج من أفواههم قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدقت من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبقاة تعملون اليوم أعمالا تظنونها سهلة تظنونها يسيرة التي يما عملوا اللسان فهذا أخطر ما يكون فاللسان سبب الفساد والإفساد أثر اللسان في الفتن بين الناس أعظم من أثر اليد وأثر المال إذا أنفقه في الحرام أو اليد إذا اعتدى صاحب اليد على الناس بيبيه فإن أثر اللسان شؤم وخراب لتفريق الأمة المسلمة وإحداث العداوة والبغضاء داخل الصف المسلم إنكم لا تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فلاجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا وأن يحفظ لسان وأن يعلم أن من أخطر ما يكون أن يطلق الإنسان لسانه في علماء الأم علماءها بحب علماءها بصد. وليس في شيوخ الضلالة أدعياء العلم اليوم وأشباه العلماء الذين يتلونون أكثر من تلون الحرباء فهؤلاء فضخهم واجب شرعي وضيان ما هم عليه من الفثنة والفساد والضلال والانحراف أمر يجب على العلماء الحقيقيين والدعاة المخلصين لكن أن تقع في علماء الأمة وفي الجبال الراسخة الذين نقلوا لنا هذا الدين جيلا بعد جيل، كهذا المفتل الكذاب الذي يعوي كالكلب عبر القنوات ويقع في أصحاب رسول الله ويقع في علماء الأمة كجبل السنة وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ويطعن في الشافعي وأبي حنيفة ومالك ويطعن في أبي هريرة ويطعن في سائد الصحابة فهذا المفتل الكذاب الذي أخرجه لنا شيوخ الضلال هم الذين أخرجوا لنا تلك القادرات هؤلاء يجب على المسلمين أن يضضوه وأن يحذروه وأن لا يسمعوه وأن لا يتابعوه يجب على المسلمين أن يرفعوا شأنه إلى المسؤولين لقطع لسانه ولبدل ذيله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فاعلم أن العبد إذا تكلم وأفلق اللسان فيما لا يبالي فليعلم أن هذا الكلام سيكون حسرة عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين وإن من أعظم الناس خطرا وأقبحهم جرما وأشدهم ضلالا أولئك الذين يسخرون من دين الله رب العالمين أو يستهزئون بالسنن النبوية والأحكام الشرعية يستهزئون باللحية أو بالحجاب أو يستهزئون بالسواة أو يستهزئون بالنواب أو يسخرون من أصحاب رسول الله هؤلاء قد يخرجون من الدين ويكفرون من حيث لا يشعرون وكذلك الذين يسبون دين الله رب العالمين هؤلاء من أعظم الناس كفرا وأقبعهم ذنبا إذا يثرون على الله وعلى دين الله ويسبون دين الله ويستهزئون بشرائع الله هؤلاء قال الله رب العالمين في شأنهم ولئن سألتهم يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد غيمانكم أيها الناس اسمعوا لوصية عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إذ يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه فأقلوا الكلام وأمسكوا اللسان والجم الصمت ولا تتكلموا إلا فيما يرضي الله أدعوكم من الوقوع في أعراض إخوانكم المسلمين ولا تتكلموا في الدين إلا إذا كنتم من أهل العلم والنظر وأشكلوا اللسان بالتلاوة والذكر والتسبيح والصفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في الإصلاح بين الناس حتى لا يأتي الرجل منكم بحسنات عظيمة وطاعات جليلة وخيرات كبيرة يأتي بها يوم القيامة ثم تذهب هباء نثورة بما خرج من لسانه. وبما وقع من, سر... من سخضات كلامه فيندم حيث لا ينفع الندم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أقول ما سمعت أستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعقبة لهم التقيم ولا عذانا الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي للمؤمنين المتقين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته وعلى من صار على نهجهم وسنهم ولع بدعوتهم طريقتهم الى الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فتقوا الله عباد الله واحفظوا السنتكم ولا تتكلموا إلا بخير واعلموا أن كل ما يخرج من أنسنتكم مكتوب عليكم واعلم يا عبد الله أنك إذا أردت النجاح فأمسك لسانك ولا تتكلم إلا بخير وإذا أردت أن تعرف ما يعينك على حظ لسانك فاعلم أن الله جل وعلا رقيب عليك قال رب العالمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب فسبحان من أحاط بكل شيء من انظر وانظر إلى أصحاب الجنة الذين تآمروا أن لا يطعبوا المساكين بعد أن من الله رب العالمين عليه بالسعة في الرزق والخيرات الثلاثة الذين ذكر الله جل وعلا أمرهم في سورة القلم والقلم وما يسترون أصحاب الجنة كانت لهم حديقة فتآمروا فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وأسروا فيما بينهم وبين أنفسهم ألا يطعموا المساكين بعد اليوم ماذا قال الله جل وعلا قال فانطلقوا وهم يتخافتون أي فيما بينهم مخافة أي كلام لا يسمعه أحد سواهم ومع ذلك سمعه رب العالمين أخبر الله جل وعلا بحاله قال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فسبحان من علم مخافتتهم وسمع كلامهم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءت خولة بنت حارث رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجها الذي ظاهر منها وقال أنت علي كأمي أو كأؤتي فاشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل زوجها بعدما فرشت له بقناها وبعدما أنجبت له البنت والولد وبعدما خدمته وساعدته وكانت نعم الزوجة له قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة كنت في الأجرة التي جاءت فيها المرأة تحدث رسول الله. تخافته أنا لا أسمع شيئاً من كلامها، فسبحان من وزع سمعه الأصوات، والله يسمع تحاورتنا. من فوق سبع سماء سمع كلام المرأة التي تشتكي إلى رسول الله من زوجها وعائشة بجوارها في ذات الحجرة لا تسمع شيئا من كلامها، والله يسمع، والله يعلم ما في ضميرك ويعلم ما يخطر ببالك. فإذا كنت تعلم أن الله جل وعلا رقيب عليك فلا تتكلم إلا بخير واعلم أنه إذا أظهرت كلمة خفيت عن الناس فلم تخفى عن رب الناس قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إذا بدت البغضاء وسمع بعض من الناس وعلموا بحالها فرب العالمين يعلم ما تكنه النفس وما يضمره الصبر من بغضاء وحقد وشحناء والله جل وعلا قادر على كشفه وعلى فضحه وعلى إظهاره رب العالمين حكم عبد لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين فإذا أردت أن تحفظ لسانك فاعلم بأن الله جل وعلا مطلع عليك فلا تتكلم إلا بخير لابد أن تعلم بأن الله جل وعلا رتب الجزاء على المنطق فإن تكلمت بالخير كان الجزاء خيرا وإن تكلمت بالشر والسوء والفحش، كانت العقوبة شرا يا حبيب سهل بن سعد الساهدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني فرد فإن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الفم أكل للحرار أو قول للحرار الفم أكل للحرار أو قول للحرار والفرج فعل للحرام فهذا أفتر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إلا هي من الفم والفرج وما بين النحيين الفم وما بين الرجلين الفرج ومن الفم يتولد اللسان وهو كلمة الباطل وقذ المقصنات وأخذوا أعراض المسلمين ومن الفم شرب الزفان وشرب الخمر وأكل الرذة وأكل مال اليتيم ظلما ومن الفرج الزنا وعمل قوم لوث وغير ذلك والمؤمن إذا عبث لسانه هذا دليل على أصل الإسلام بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وأفضل فصال الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن فاسم الإسلام المر ترفه ما لا يعنيه كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيا يا أخي الحبيب قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا وأن يحفظ ألسنتنا وأن يهدي ضال المسلمين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 يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ نصرنا واحفظ جيشنا اللهم سدد رميا اللهم سدد رميا اللهم سدد رميا وسئر جيوش العرب والمسلمين في حربهم على الكوديين المشركين الرافضين اللهم كل جيشنا وجيوش العرب المسلمين كلهم يرى بمؤيدا ونصيرا معينا وظهيرا اللهم ادحر بهم أهل الفدعة والرفض والشر والفساد اللهم امحر بهم آلام بدع والشر والرص والفساد اللهم اعد بلاد اليمن إلى آيات السنة آيات الجلال والإكرام. اللهم أعز بلاد اليمن الحليب إلى حياض السنة يا للجلال والإقرام وعز أهلها بالسنة والتوحيد يا حي يا قيوم اللهم من أراد نصرنا وجيشنا بشر وسوء وفتنة اللهم فقص الظهرة اللهم مكشف عوارة واحد أستارة وبين للعالمين حال. اللهم احذف ستر المتسترين اللهم بين عوارهم وسلم بلاد المسلمين من شرهم وكيدهم وكذبهم وطجورهم يدى الجلاب والإكرام اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلت ذات بينهم واحدهم سبل السلام اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم اقر بهم عيون آبائهم وممهابهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين الأخيان منهم والميتين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين